أود لو ادخرتك في جفوني شعاعا تستضيء به عيوني شربت براحتيك الحب عذبا نقي الولد سلسلا أغار عليك من نفسي وحبي ومنك ومن هواك ومن فتوني أغار هواă میں 앞 critical وكيف الشك في سر مصوني أغار عليك من نفسي وحبي ومنك ومن ومن هواك ومن فتوني أغار هواً وما breakfast من فتوني وكيف الشك في سر مصوني كلا لاص明ع الصم vague من المنزية الشمال من اليمين جوداوي دثرتك في جفوني جفوني شعاعا تستضيء بي عيوني عيوني شربت براحتيك الحب حلبا نقي الورد سلسال المعين وأنت على البدى روحي وعاقلي وأول فرحتي وكمال ديني وأنت على البدى روحي وعاقلي وأول فرحتي وكمال ديني وحبك نعمة لله لعندي وشكراني عليها كل حين ملأت البيت أفراحا وحبا كأفراح الربيع على الغصون أود لو ادخرتك في جفوني, جفوني شعاعا تستغير به عيوني شربت براحتيك الحب عربا فقي الولد سلسال المعينين صاحبتي وام بني يا حسبي وحسبك ان في عيون الاسيرات يرينا السرات الصبح المبين صاحبتي وام بني يا حسبي وحسبك تكون ضياءا في عيون الاسيرات يرينا السرات الصبح المبين وبسمة فرحة في الصدر على شفتين تنين ولي لو دخلت في جفوني جفوني شعاعا تستضيء به عيوني عيوني شربت براحتيك الحب بعدا لطيه الورد سلسالا مع دي اشواقي دعيني حب ما حنيني عليه قصدت طرفي لست في جفوني دعيني, دعيني ابدي اشواقي دعيني دعيني حب طال لنا وانا وانا ما حنيني عليك قصرت طرفي لست أبغي سواك وقد وضعتك في جفوني حياتي, حياتي لا عدمتك يا حياتي في ذاكي وما ملكت أميني أود لو ادخرتك في جفوني, جفوني تستطيع به عيوني يوني شربت براحتيك الحبذا عبقا نقيا الورد سلسال المعين لودت لو ادخرتك في جفوني جفوني شعاعا تستظير به عيوني, عيوني شربت براحتيك الحب عذبا مهور تقي الورد سلسال المعينين أعدت لو ادخلتك في جفور